بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح ا ق ة ما الحاقه وما أ د ر ا ك ما الحاقه كذبت س م و د فول بالطاغية واما ثمود فاهلكوا بريح صرصه عاديه سخطرها عليهم سبع لياليه فترى َ القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون قبله والمؤتفكات ب ا ل خ ا ط ئ ة فعصى ا ر س و ل ربهم ف أ خ ذ ه م أ خ ذ ة ا ر ا ب ي ة إ ن ا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها أ ذ ن ا واعيه فاذا نفخ في الصور ن ف خ ة و ا ح د ة وحلت م ا ل أ ر ض والجبال فدكتا دكه و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ م ا ل ي و م ئ ذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول ه ا أ م ق ر ء و ا كتابيه إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق ح س ا ب ي ة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 ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله درعها سبعون بضاعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على ط ع ا م ه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطبون فلا أ ق س م بما ت ر ص ر و ن وما لا ت ر ص ر و ن إ ن ه لقول رسول و م ا هو بقول شاعر قليلا شاعر م ا تؤمنون و ل ا ب ق و ل كاهن ق ل ي ل ا ما تذكرون ت ن ز ي ل من رب ا ا ل ل ع م ي ن ولو تقول ل ع ى لفضيله ا ن ن ا م الدكتور محمد راتب النابلسي ن واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه ل ح ق اليقين فسبح باسم ربك العظيم